بسم الله الرحمن الرحيم الف لا م م غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون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 إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس ضلوا ربهم لكافرون أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض وعمروها وأساروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم جاءتهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَ كذبوا بآيات الله، كذبوا بآيات الله، وكانوا بها يستهزئون. Allah يبدأ الخلق ثم يعيده، ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، ولم يكن لهم من شركائهم شفاعا.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 إن في ذلك لا آيات لقُوْنِي يَسْمَعُونَ ومن آياته يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَا فِي أَنفْسِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إن في ذلك لا آيات لقُوْنِي يَعْقِلُونَ ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره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 121-وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم 122-ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم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 فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدين خلق الله ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منبين إليه واتقواه وأقم الصلاة ولا تكونوا من المشركين 119. من الذين فوقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون 110. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه 124-إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم, إذا فريق منهم بربهم يشركون 125-ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون 126-أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون 127-وإذا 129 أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وَإِذْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إذَا هُمْ يَقُونَ قُوَّنٌ أَوَلَمْ يَرُوَّ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُقُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 كهم المفلحون وما آتيتم من ربا ليرب وفي أموال الناس فلا يرب عيد الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله تريدون وجه الله فأناكهم المضعفون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 ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقه بعض الذي عملوا ليذيقه بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض ففروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القديم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 فَجَاءُوهُم بالبينات فَنَتَقَمْنَا من الذين أَجْرَمُوا وكان حَقًّا علينا نصر المؤمنين اللَّهُ الذي يرسل الرياح فَتُثِيرُ سحابا فَيَبْسُطُهُ في السماء فيبصقه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفان ويجعله كسفان فتر الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده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 ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثال. ولإن جاءته بأيتي لا يقول أن الذين كفروا لا يقول أن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون.